والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار صالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم